Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن Allahumma salli wa salli mubarikha ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yhemi dineen. Suratul Hadid. Wa suratii konton iya todobad. Aydihaduna wallabatan iya sakaal. Wa kalabatkii suratah. Todobiyya konton bai yadu uddan baiysa. Suratul Mujadalana todobiyya konton bai ohorraysa. Enta kohta iya. Wa todobiyya konton. Suratua madaniya. حديث كي بالله كده شعر، خشاشة الله كبيحي. معاياها سوره دنا، نبي كارلا كمغلي. سوره دها معاوده، نجيبه نبي كابيحي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحا لله اللوحان زها أو أطس بحسب ما في السماوات السماء ظواح والأرض أرض ظواح وهو الله العزيز كغالب وهي أو فلسان أمر كيسية نهي كيس أبو رفيق سركو فلسان له السماوات.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 adi la waween moyaan si kala lo garanay adu wax yaalba kalaan wa baadin ad dhaahiru ma fooqahu ahad wal baadin ma duunahu ahad wa hadith wa baadin wax ka sookeeyo isaga qarinaya ma jiro wax ka sareeyana ma jiro wuu allah bi kulli shay shay laad ku allah quranka subhanahu wa ta'ala fi'ilka subaxad maad u waa lagu مداري نوالك باللامي يسبحه مصر نوالك باللامي سبحان الذي أسرى فعل أمر نوالك باللامي سبح اسم ربك تعالى أنت بتتصبئ نوالك باللامي قرانك الله سبحانه وتعالى خلقك الصمدية أرض لا أطس بيحسده خلقك الصمدية أرض لا أطس بيحسده كذا يحويانك إيوه ولكن لا تبقون التصبيحون الله سبحانه وتعالى هو عزيز قابع أوفلسان خلق جيس إياه أمر جيس إنها جيس إشر عيسى كوفلسانه سماه الله باشكله كوحدة لا وحنا لا يوا الله شيء والبعال ود بوليه الأول لا أحد قبله والآخر لا أحد بعده والظاهر كظاهر كعدوى البكسرة يواي عقلنا لجو قرنين والباطن كباطن كأوياه وح إن جقرين يعثرين وهو بكل شيء سيرك عليمه الله على سبحانه وتعالى ساتفعلنه آيضا مركي الجواردي وحنا بقول عليه سلطة وسلام آية فضل بدهم بعد شفتها وين الجواردي هو الأول والأخير والله الروح البادي صبحها وحاط تسبيح ما في السماوات السمويك وح كسراني والارض ملائكته حوايان كيجيده لكن تسبيح له ضمجرانين وهو قال لنا العزيز كغالب وين عدنك هذا بشقين الحكيم أو فلسا أبو رقيس ينها يقيس أبو رقيس شرع شيء ولا بس يا لو الله وحاسك نازم الكون سماواته والأرض صماذي أرض هذا الحان شو هذا يتصرف يحيي الله ونوله يوحى الله يحيي نوله ويميت وان يدلا يحيي نتايا و هو ألا على كل شيء شيء لاك كله قدير كه كروي عيدا يقول ياسحند صالحين بريا wa maxadubari hadaatina la ala kulli shay qadiru bu kadi wuxuu u jeeda ilaahi ugu karsiin kara ninka dhinta waxbu karsiin bu u jeeda salaxinta iligu dabena aburtamaa haa wa in loo duceeyaa huwa ka hore oo wal aakiru ka dambe weeyo id ka aqliga wal baad inu ka hooso fiirsiga iyo aq iyo daliilka lagu وهو الله أنا بكل شيء شيء لا أكله عليمك عوجي هو ألي الذي أله هو يخلق السماوات السماضة أبوري والأرض أرضا نو أبوري في ستة أيام لحم الموت بكو أبوري ثم استوى وكهر على العرش عرش بوكهر يعلم الله على مقله وحوجي هاي ما يليج وحي قال في الأرض دول كجلا أمدها إياه في رذل و أبوري يراب كا راب كله الكهاسو جلاه يوم ما شيء يخرج كصبيح منها أو نبات كي يمدها يوما ينزل من السماء السمادة أو الرحمة يمد ركها فيها واحد سمادة فوليا وهو يعماش يملائكث يقرب وهو قال أنا معكم إذا كم عين وعي أنا وأكونتم والله ألا بما تعملون بصيرة وأرك واحد سمين الله سبحانه وتعالى اللي احملت بالو أبوري وأكون صورة الرحمن كل صومر أي على العرش تضع صورات يائسوا على العرش أيكوتلكا آه سورة العرف آية دكنة ني أفراد سورة يونس آية دصدحات سورة رعد آية سورة طه سورة الفرقان آية دكنة ني السجدة سورة السجدة آية دأفراد تنو آية دأفراد مركيئسوا على العرش واحد تفسيره كلا معتزيله دواح يلا ذين، إسا واهديله يلا هذا وحاق كدلهم، الله ميو كتاعن ياهي ميو وحاب الله مبها هنا، غالبه هو بيدهن، غالبه ذا شيء أو حسقها يستها، أو من ذكواد كذيبا غالبه لغة عربته ليقنا، إسا وابمعنى غالبه قرآن كما كمتشت، لغة عربتها نكما تشت، بيدن كريستانيه بشر على العراق مغير دم nin axda leelahaa kristaanha ya sameeyay marka istawaad quraanka ku jirta haday cala ku talawdo sidana kala waa irtafaac ila haday ku talawdana waa on iswaa oo xaraf ku talaabina waa Uranka quraanka waa marka sida umban ku deeyneen in la dhex allah subhanahu wa ta'ala arudada waxa gale isaga og waa habada lagu abuuray iyo midaha iyo nabad ka kasoobaxaydeen iga kasoobixii way samada wixii kasoo degi alla ugo waxa kasoo degi sababa madarka iyo hukanka alla iyo rahmada kasoo دقي waxa samada fuuli alla ugo wa يعماش ya'maasha xaqalla هذا hadana uu in la jooga biilmi uu inu go la jooga yaani wiilaaxta gaayay ma biilmi uu in la jooga asalba meeshaas uu jooga meeshaas uu jooga la dhimaay irtafa ala arshii keli alla dhay waxalla waxad huwa اللذي الله هو يخلق السماوات السماوات والأرض أرض أبور في ستة أيام لحمه الموام سورة الرحمن بين ومرّي ثم استوى وحو ككر نغضي على العرش عرشه ككر نغضي سماوين كي يكرسي أو عرشه يعلم أن الله أرداد ما يليجو وحي قلعه في الأرض للك قلعه شعبك إيوه فريد الغو أبور إيوه الله أهباء وما يخرج وحي كسو بحان الله منها أرداد أه نبات ككسر بحبيها كسر برقاني، وما ينزل وحي كسر دق ألا أقوم نسا مع السماضة، أو مدر كأير رحم دا هي ملاكتي، وما يعده وحي فولي الله فيها سماضة، أو ملاكتي يعماشها، وهو معكم ملك توت جوكتان وامعينه، وهو أعلم معكم أين كنتم ملك توت جوكتان بقدرته وعلمه وتصرفه بمأ أكتر نكويه، والله ألا نبي ما تعملون واحد عمل فلا يسمبسيرك أركون له هو حوسغنا دي الله ملكو سماواتي سمادا له شهدي الله الا حقي سين ترجع الامور امور دونن ونخن وحوالبا وحليس امر وحليس كانيه يو الله ان له marka allah mulku samawat wal ard mahkamadiisa yalla tagaya oo si بالكل سماواته سماض لها شهدي والارضي وإلى الله أمور. أمور إلا حج أمور أمورنا الحج قال له علمنا دب هذا صاري يليج الليلة قال لها بينك وحودح جليا في النهار ما علمت وييلج النهار ما علمت أنا وحودح جليا في الليلة بينك وهو قال أنا عليم وأقيه بذات الشدود وحق قلوبك كوشين وأقيه سدر الله سبحانه وتعالى ka badan. Omalinta, kaib kamidalla, uso, dani, kaib. maalinta, badan, kaib, kaib, kaib, kamidalla, uso, dani, kaib. Mirhabenka, uso, uso, dani, uso, dani, uso, dani, uso, dani, uso, dani, uso, dani, uso, dani, uso, dani, uso, dani, يوجوا ألا وحدحجليا ألا يلها بينك في النهار معلنت ويوجوا النهار معلنت أنا وحدحجليا في اللي يلها بينك بقدرةي وهو ألا أنا عليم وأجيها بذات الشدود قلوبته وحكوتنا سدر جوا حينهني اللقاء أهان لكن قلب قال ليك لو ماشي بلغدو من تعبير المحلي وإريادة الحال محل كيف الله عبديك النحدي سكوتنا والربا مركو بالله الله فمايا ورسوله وأنفقوا بخيئة أنفقية مما كجعلكم وألا إذن كيالي مستخلفينك واممولا إذن كوا خليفيالي في هو أستغفرت خليفة تين إذن كوا خليفيالي فالذين كوا آمنوا مؤمنوا أو منكم إذن ك إذن كمذا وأنفقوا بخيئة وحيه لكران لهم وحاسون هذه أجر أجر كبير نووي أجر كبير هي أجر عظيم هي أجر هذه لجدا هذا قرآن كله دار واجلنا لا سبحانه وتعالى أمره حالي نفسي الله تصرفك على إذن أركيه إنته دورت مؤمنين نقطان هذا نصدق بحية وحن نقول إذن ديبوا مستقل أو إذن خليفة يلو إذن ديبوا إذن ديبوا إذن ديبوا كب دي بحية ولله مدد ستماواته وأنه سعطه الله بألوه وريق الدونه إنته إذنك هو حيسان الله سبحانه وتسعرنا لك آمنوا رمائيا بالله الله رمائيا والرسول والرسول كي سار رمائيا وأنفقوا بحية م جعالكم أؤلاء إذن كيها لمستخلفين كوالغوا خليفية لفيه دعي سعاد ما منسان فالذين كووا آمنوا مؤمنوا بي أو منكم إذن كامدة وأنفقوا بحيين فقضاء لهم حاوسوا لذي أجل, أجل أجل كبير ونوين وما لكم وشي عجيب وما لكم حائذين أهضا يلا تؤمنون أيذا بالله ألأ والحال الرسول والرسول يدعيكم يذين ياري واركالي اليه مع يتم من إنا ثم إنسان بربكم رب بجين وقد أخذه بلنبه كقاضي وقد أخذ ميثاقكم بلنتي نينا وقاضي إنا ثم إنسان وساعنا إنسان بلنبوا يدين ممنين الدهدات هين بلنتوا قاضي هداد ممنين إن الهادين دم بالله في الخير قبيال تين وتعالى وحلينا ليه مصورة قلب النبى قيدلتش إن يظهر من والنبي محالر فمن عليه سلطة سلام ممنين تين لا عجب بهم نبي قل حرم حين اللفوينين إلهي بأقتشو كان مركسينه وأمبيات أمبيات حين اللفوين وحبي باب بأبكسو الدجي مركسينه وأناج هذه كل اللفوين النبي قي بعدين رسوله الرسول كيدعوكم يدين باقي محد يدينكم باقي اللي تؤمنوا الناس فما يسامب وهو ربنا أخذ وحوك قاد ميثاقكم بلنتين إلى الضمير راعي سان إن كنتم مؤمنين هداد مؤمنين تهين هو الله الذي الله هو ينزله yunazzilu djiyya ala abdih adonkis ayatin ayatin bayyinatin wa azaaq ma'a nabiga loogu soo dajiye inu idhin ka saaro minadul maakit mukduyal jahaliga ilaa shirkiga ila nurin nurul iiman idhin saaro wa inna allaha alla nabikum idikal raufun ka un xariis wa rahimun wa un xariis raufun rahim marka rauf wa turid libatun idin ku ridayne rahimna wa hubu idin seenaya way اللهم سبحانه وتعالى أدم النبي صلى الله عليه وسلم يا أدم هذه صورن آي ذا عد عد بقصود جيا آي ذا حكمت أقوينك وتسوى حويا شركه جا يظلمه يحومان تاني لا جبحو أنور الإيمان لا بحو اللهم سبحان وتعالى فالرسل كانوا يدين صادر نعمته يدين صودجيه يدين كيدين حريصانه للرؤوف كيه يدين تروي يدين حريصانه رحيم يدين حريصان الرحمة يدين سيون هو أله الذي الله اللي ينزل دجية على عبده دون كيسة آيات،, آيات آيات بينات عرض واضح على جرائين محل جسود دجيل يخرجكم إنه إذا كسر من الظلمات مجدية وشرك يجهل جي أضلاع نور نور الإيمان إذا سار وإن الله, الله نبيكم إذن إذن إذن ألا نبكم إذا كن رافضين كون حريصين ويرد باتي إذا جالسين وما لكم حايين سوون هذا؟ الله توفق أئذان النفاقين في سبيل الله ألا تدرسي؟ ألا ودتي؟ ولله لو حاوسون من مراسس سموات سماض دحل كذا؟ الله لو وريجية؟ يوال أرض أرض كذا الله لا لا يسوي مس منكم إذا كحجينه من أنفقا قف النفاقين من قبل فتح فتح مككور النفاقين وقال الله تعالى ماي قفكان سدا يلين أقدم به إسكومت انت ما دينتو أين حوج ما كأله قفكي دقى الجلاء وحبيحي يقفكي كده منبيه إيش ما مس إنه الله بداس ولايك قوة قبل الفتح إن فقيه دقى على ماي يا علوم وين درجة الحق من الذين كوي بيكوين من بعد أنت ما كله فرت كده بودينتو حوج وذي وغات له دقى على ماي وكل اللي بداس بعد الفتح يهو. يهو قبل الفتحه وعدل الله الله وحبو الله القاضي ألف سنة wallahu aalana bi taamuluna wa hada amru falaisa qabirun ku agway waxa la leeyahay maxa idin deeyda inaad bixaan maxay idin kale wareegay wilii muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa han aad ka tagteen waariskiiba dhaqli xoolahaagi ba ma waad ka tagi ba waxaad bixinba adiga wax ku ah marka maala la bixin la adiin ilaahi ba idin ka dhaqli doona waad ka dhimanaysaan wa la baha laley wa ma la kum xayidin sugnaadeyo alla tunfiqu aidan ubhinaynin fi sabilillahi allad darsi منكم إذن كعجين حلو يا من أنفق قفه بحية من قبل الفتح فتح كهر أو قتل الدجال قف كان ما سن في للعقلاتي لو إنادم بيا ولاك كواس قبل الفتح الدجال مي أوضح بحية أنت الإسلام كحوج سنين يا عزم ودرجة حاجة من الذين كون أنفقوه بحية من بعده فتح مك كدب أو قتل وكلم كل قود بل مضغ في القبر وعد الله الوحبا الحسنى وناقيا جنون والله أنبي ما تعملون واحد عمل فليسان خبيركم ماركين تيجي فضحك ككوريس انت قال له بذنبك ليوم بحاول يدبر إياه وحد إياه أحزاب إياه وين بدناه انت قال له وين فربناه عربتهنا النبي قفرتين سنة كيس ذاده جريدة مارك إلا فرتين يا عربة نحن قصتها مارك هسا لو قصها شم يدين تلا صار شخص واقع الذي shakhsiga yuqridu الله الله ama hina yaqrdana ma hasana wa naksan nafti shadiib ku tahay الله yabaaifahu oo u laablaabalahu isaga Allah u laablaab walahu waxa usugnaadi ajlu ajil kariimina wa naksan o fiican ya wax ama hasan baaley amaadana naksan waxa weeye taninku nafti shadiib ka ku tahay far ku faraxsan yahay inuu wax bixiyo Abu Bakar Sadiiq wakiixo leey soo dhan رضي الله عنه. ما يشان مركنين أبد دح دح لي يا نبي قوي من. يا رسول الله الله, الله ما ما هوين وجدنا ياها. قانتها بير سيدي أهيد. بي. بير رحاء هيد. ليه بقولوا جيد وتمير أكثالة. ألا درت هي. يا مركان النبي الله محمد كلمونا ورائجنا. قرابة ديسي هو غيبيه سدا الله يوفق لي من ذا واكه. الذي أحد يغدد الله الله أما هناك قرضا أماه حسننا ونكسن قرضا حسننا ونكسن قفك نفتي سدني بكتاه فيضاعفه وقل الله بلاب له قفك وله هو وليب حسونا ذي أجن الأجن كريمنا ونكسن وجننا وقلي يوم مال ويوم مال تاس أداد ودكبسو قدرتن واسح داتارو كتاعلو جنسان واسح يوم مال ويوم وي كاسي ترى المؤمنين ومؤمنين تأذرك رقعه والمؤمنات المؤمنات قبلها يسعى أرض ينورهم نور كاره بين يديهم هرتادة وبإيمانهم يدكتاد بشركم يقال الله محلاده بشركم بشعرين تين اليوم أمامها جنات وجنويون تجري إسعادها من تحتها سد أله الروادين خالدين فيها علاقات قارسان ذلك كاسوهو إسقون الفوز لبني العليمون ومالنها غلاذا لمينها مؤمنين تا نور كاره وجدك سرد بهايا wanur kohdi, jennä di bei khusar, nur ba jennä di hu gami ne yo, guru yo di nur sida o wal alain, wech go do damba ifti mohare roho do man nur khusar la, mukdu khume chidan, mar khasaal lagu bisharaain, baan thay wa had gashani wa jennä da, atku wa reshan, li ban kowinimechir tomar, adu adab ki karna bat galain, jennä di inal goo galain, fumujuhiha min alaruudh khilal jennä al hadim, Allahu ak. Yooman malin wo yooman tara adar ka almu minin mu يقول المؤمنات ممناتك قبلها يسعى وورد ينورهم نور بين أيديهم هرتوضو صعله وبعمانه ميدكته وقصعده كتاب كن ميدكت على جسيه وقال لهم محلوده بشركم بشارة دي اليوم ما جنات جنوي وين تجري إسوع تمتاعته الله نار وادياء خالدين في حالات قوارسات ذلك كاسو الفوز اللبناني العظيمه أول يوم ما لين ويا تاسي يقولون المنافقون رجم منافقات ايديه والمنافقات للذين كوي بكديه امنوا مؤمنون اذرونا لا يرشق نقب اسم النوركم نوركينا ان قادن ان خوجي كفتنسن قيل وحالا ديه ارجعوا نقضوا وراكم قذالوا نقضوا وفلت من سوق راדיה نور النور كاراديه فضرب وحالا كلا دح بينهم دح دوت بسور ديف دير كان له وحا اسبنا باب وباب بادنه باب كا حقيسه حس لو غدبيا فيه دح لسرحمته وظاهره كركاء ومن قبل جهاد القرآن العذاب باه ينادونهم يجعلوا واقع ما يديه ألم نكون بوان غناين معكم عين سانج أشهدان كذا ما قالوا ممننتوا وحيد بلا واد أشهدان كذين ولكنكم فتنتم أنفسكم نفسين أتفضني سان أضمصير راع سان وتربصتم وتفكتين ودبلكين يبانك يتبدي وارتبطتم واتشك ذين وغردتكم حايدن كذي آل أمانيو يديلا ذبيانتو ونلودم بالعافية حتى جاء إلى جماد أمر الله، وغرّكم أحد الكذب بالله إله ذو القادر كي صلّت هالقدور الشيطان بأحد الله سبحانه وتعالى ما لنتعيده، منافقين تواقيع دمر وحي كده مؤمنين تناوير كاذية أنو حج النور كنك قادم كوفتين سنة وعالي المدك ماشى للجماد، يا منافقين تواحي روحه من استم الله إله إلا الله دي يا أي نور با بيلقونه، بي بركاته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 ومنته واحدة هوارون وانلس عنشر لكن نفتي نبات في النيسان مع سير راع سن واديبلك سن توبة دي إيمانكي شك باهدين اي قالين يدي ديله دينت هاي ذا دي وانلوذ من ناف يحب مشرانتي ياجلكوك هذه سن با إلهي تلقاذي سدرسين شيدام باوي من يفلي هاي هذا حمام كل شيء تلملي دين باب أيه يوم مالين وجمال يقولوا المنافقون منافقون ترجئها ايديه يوم المنافقات قبلهم منافقات, منافقات كال الذين كيوحي كدي اامنوا مؤمنوبين انظرونا أن النسغ وحيا ان اذا سئلنا نقض بس ان كا قادنا افتين من نوركم نورك اين او وحين كيتشن ومرك انت نورك يبلغ وييري او كدمي قيلوا وحلدي ارجعوا نقض وراءكم غلال نقض غلال فلتمسوك الراديه نور النور الراديه فضربوا لكله دحدح بينهم دحدوده بسوري الدير بالاكله دحديه لو عنه أطبق They didn't their own and He wanted to meet him. Thin would come in the direction Again the mountain was willing to obey the first حقا of his people As it was blessed العذاب would be able to producewzą Him And pray Him in the piBa He would have served a school And were that said That they'd have served with أنفسكم لنفسكم ما في الناس معصية بلاء كف الناس والتربسهم وادبلك ثان توبة كان كي بادبلك ثان وارتبثهم واتشك ثان وغرتكم حايدكم كذي الأماني ما تريه عذاب ما تريه هدي عذاب تروه أن اللودم بالله حتى جاء أمر الله إلى أمر كي الله يمين وغرتكم حايدكم كذي بالله بالرحمة الله إلهي الرحمة يسأل الغرور الشدام إذن كذي يعني كذل وحوي الشدام باو حليها داد حنته نضوح كتب ثان ماليدن هلاج عذاب كذن كصباح وحجر رحمتي ألو كذيمن لا عسكرين وغدرتكم الأماني يبقي ذن كذي سين حتى جاء أمر الله وغركم حلو كذي بالله بفضل الله إلهي فضل يسأل يسا الغرور كذي فاليوم ما أنت ما أنت قول تشوف لا يخذوا لقادي ماي منكم حق ان نفيتتم الله قادم هاي ولا من الذين كنوا الغال كفرو قالوا ايديك ايدي كوره ما واكم مش هاد هويتها ثاني النار والنار هي نار ثو مولاكم صاحبك نيوي ما لو تگيسان مال المصير ملو اهادو نار ثا وخه ملو اهاد نار ثا عجيب الله كليه ما انت وحفديه فديه و واخه لا لوشك لو بخي وحلك قادم ما جيرو ايدينك يا غالدي اندي هي مولاكم وصاحبة دين. إذا دينك الجاري من طهدي وحد دين ترىش ما اللو هذا مرك الله ينوش هذي. إنك أن الله سواه. أصيد يارجرونه. أنت أدون كجوعنا. أدون يا لا يخذوا اللقى منكم حق النفيتي تموح الذي كقادماي. ولا من الذين كونا اللقى قادماي كفرو قالوا ب. قالوا نبا. ما وآكم ما شاهدوه النار والنار هي النار مولاكم sahib ki way kargaarihi ni way wabiisa waxaahoon almasiru melo ah alam yaani miyane ugu dhawaanino waqtiga idi aan laga darin li ladina ku yaamano mu'minobe an tashaa qulub tood inay khushuucdo li dhikri illahi ilahi waxygisa u khushuucdo iyaw ma kinazala suudago min alhaqqa wala yakunu ayna kamidahan kal ladina ku yakalu tul kitaab kitab asiyyi min qablu hur kitaabkal أوفضل أقول درادي عليهم كل كر كذا ألم الوقت أقول درادي أو يمدني نسيدهن ونقرن ياه و كثير إن من مكوا كمدين فاسقونه بس إنه ممنين تلا الله الله يا مركوا حوي خشوع لا تدوي بدن يده وحلاجيا بصحابده وحلاجيا بقادر إسكير عيارا إياه قادر إسكهف ثما waydi ce kaftani iyo socodkani macna la antani wa maxay yaa leey Abdullah ibn Mas'ud wuxuu yiri afar sano kadib suradana nagu soo dagtay afar sano kadib yey nagu soo dagtay suradana afar sano kadib hijrada markay yaani miyane waqtigeedii miyane la gaarin way alam yaani لذكر الله الله ذكر جس وح جس يوم ما نزل الشهد من الحق حقة أو أين لم يذنقن ك الذين كوي كل و كل كتاب كتاب كله من قبل هؤلاء الأسيه وفطانوا كلها على كل كوا الألمد وقت سيب كل درادة وقت سيب أمبيادة لسه دري يبا كل درادة عفمات كي يبرو قدينا قلوبهم قلبيا الكل قلبي أو منهم وحيا بها قلبك قللا شيء وحكمي ذلقو يا يا مالها فدي خدري كله فريسته شعر كا كميت يهسة يا كميت وحياه يمشي كذا يا بها قلبك قللا شيء علموا أجد هذا دت خيام أن الله علي يجيب إنه الله ليه الأرض أرضها بعد موتها أنت اللي مت قد بينا إذين عداين لكم ذك الآيات آياته لعلكم تعقلون السائل فهمتان وحا ee abaarobe allah intoob kan yu nolan saasu kaleediin soo nolan marka dad ma taa saasu kaleediin soo soo بعد موته الدمشقي هذا كذب إذا كن سالسوا لي شو قد بينا وان عدايني لكم إذا كألا عيات عياده بنيدين عدايني لعلكم تعقلون سعد وحفايمتى إن المصدقين قوة صدق يستأ والمصدقات والمسدقات قوة صدق يستأ قد الله أمه هي قرده ما حسنا من القلب جادف وخلال كي هي إذا عفوا لهم والله الله أحبه والله محاسون أجل كريم المصدقين وخو اهل لقاهم متصدقين و تادي بسل بدلي وحال الى حروف ادباق بالي دالك يتاد واالو يتقام ساتكو حروف ادباق مركا تادي با لغو قبل متصدقين بوها مركا مسددين لي كو الرق صدقيس ان المصدقين كو صدقيسو رغا والمصدقات كو صدقيسو دمر واغرض الله, الله الله ما حسده قرضنا ما حسنن و انسان قلب جوفها لك يهي يضعف ولو لا الله ابي لهم إياك. تبنقر لبطنقر تضوى بغلقر ولهم حسون هذا أجل أجي كريم نووين واجهنا له الله سبحانه وتعالى